سؤاله الثاني يقول تناقشت مع م ج م و ع ة من الزملاء عن حكم ما يسمى ب ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة وحكم الفعل في بعض أ ن و ا ع الحيوانات أفيدونا أن أنه لأن أوله في الدين وفقكم لفروجهم حافظون حياء الدين باليد يخاله والذين ولا وعلا الاستمنى من الاستمنى الله لا شك أن الاستمنى باليد لا شك من المحرمات لأن جل وعلا والذين هم حافظون إلا على أزواجهم جل شك شك هم على او م ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ف ا و ل ا ك هم العادون وهذا ابتغى أ م ر ا اخر غير ا ل ا س ت م ت ع ب ا ل ز و ج ة والسريه فيكون عاديا ظالما و ل أ ن أ ط ب ا ء قد قرروا أ ن الاستمناء باليد فيه مضار ك ث ي ر ة فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك و أ ن يستعين على تخفيف حده الشهوه بالاشياء الاخرى كالصوم الشرعي فان الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منهم ا ل ب ه ا ء ه ف ل ي ز و ج فانه غض البصر واحسن الفرد ومن لم يستضف عليه بالصوم فانه له وجاء فجعل الصوم وجاء لقاطع الشهوه كالخصا لمن لم يجد قدره على النكاح وبهذا يعلم أ ن الواجب على الشباب ا ل م ب ا د ر ة ل ل ن ك ا ء و ا ل إ س ر ا ع إ ل ي ه لما فيه من المصالح ا ل ك ث ي ر ة التي من جملتها ا ل ع ف ة عن المحرمات وتحصيل ا ل أ و ل ا د و ع ف ة النساء والمكار... وتحقيق م ك ا ر ا ه النبي صلى الله عليه وسلم الامم يوم ق ي ا م ه ب أ م ت ه عليه الصلاه والسلام فينبغي في هذا التعاون والتقوى و ا ل ت خ ي ف المهور وهكذا التخيف من الولائم التخيف حتى يتسنى من للشباب ح ص وما ل ط ل و ب من ل ولا المغالاة ن أن ك شك ا ح ف يصنع المهور من أعظم الأسباب النكاح وهكذا المغالاة الولائم ما يربح من البهائم وما من أعظم من تعويق وكثرت يربح في في ي من الطعام كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليله حتى لا يتكلف المتزوج وهكذا ا ل ف ت ا ة ينبغي لها أ ن تسارع إ ل ى ذلك وأن ترضى بما يسر الله من المهر ولا تشدد في المهور ولا من ترضى تشدد يسر المهر بما الولائم الله في في وهكذا أ م ه ا و أ خ و ا ت ه ا و أ و ل ي ا ؤ ه ا ينبغي في هذا التخفيف والتيسير حتى يحصل التعاون البدر والتقوى و إ ذ ا اجتمع ر أ ي الجميع على ب ه ل قليل وعلى وجبه قليله فهذا أ ح س ن تحقيقا للمصلحات ا ل ع ا م ة وليكونوا بذلك ق د و ة لغيرهم في التخفيف والتيسير ومن ذلك أ ي ض ا يتعاطى بعض ا ل أ د و ي ة التي تخفف شر ا ل ش ه و ة ولا تقطعوها ل أ ن هذا يعينه على ترك الاستمناء و ل ا أ ف ه من شر هذه ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة نعم اما ما يتعلق بالحيوانات واتصال ا ل إ ن س ا ن بالحيوان فهذا لا شك أ ن ه منكر وكبيره من الكبائر وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام أ ن ه قال من و ج د ت م ه يعمل عمل قوم لوط ف ق ت و ا الفائزون وما ف ع ل ا به ومن وقع على ب ه ي م ة ف ق ت و ا ا ل وقته ا ل ب ه ي م ة هذا وعيد شديد وذهب بعض اهل العلم الا ليقتل كما لو زنى وهو محصن ولكن ذهب آ خ ر من العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما الى أ ن ه لا يقتل بل يعزر ويؤدب لان الحديث سندهما قال وليس بذاك في ا ل ص ح ة بل خ ت ل ف العلماء في صحته فلهذا الصواب أ ن ه يعزر ولا يقتل الذي ياتي ا ل ب ه ي م ة الصواب انه يعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي ا ل أ م ر من ا ل أ د ب والسجن واجعله و ل أ م ث ا ل ه ا هذه الفاحشه ا ل ك ب ي ر ة أ م ا ا ل ب ه ي م ة فتقتل ولعل ا ى الحكمه في ذلك والله أ ع ل م لئلا يتحدث الناس أ ن هذه ا ل ب ي ه ة فعل فيها فلان ف ي ك و ن فيها نشر للفاحشه ويظهر لها ويلان لها ولكن عليه مع ذلك غرامتها كانت م أ ك و ل ة تذبح و ت أ ك ل و إ ن كانت غير م أ ك و ل ة كالحمار و ا ل ب غ ل فانها تذبح وتطرح للكلاب أو السباع وما أ ش ب ه ذلك ولا تؤكل ل أ ن ه ا م ح ر م ة وعليه غرامته عرامتها لاهلها ل أ ن ه السبب في اتلافها ف ت س ب و قيمتها لاهلها نعم احسنتم